la multimass. Sk dwarfel av alle mulighet enn til. قوم يعلم يعني من شايل لا ان لا الله الشهاده تصدي المشاهد والمشاهده يعني الحضور ومنها اشهد معالي النور على السلام لما طالق اصعابه اخرون هادم الشمس. اللي كانت السماء اللي ريم فيها. على نفسها. فاشهدوه. يبقى تقتضي المعاينة. تقتضي الحضور. تقتضي اقترار العلم بالمعاينة. فالعلم يكون بالمعنى بالمفهوم بالمقتضى فعلاً أنه لا إله إلا الله العلم يستطيع العدي أنه تبطلق فيه بلا إله إلا الله يبطلق فيه أن والقول إما أن يكون لفظاً أو يقول اعتقاداً كما قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثاً وقد لا تجد في النصارى من يقول هذا الله ثالث ثلاثاً لا يوجد لكن بيعتقدها يبقى هناك لفظ وألبن اعتقاد وكل ألبن إشارة فالأخوص مثلا إن أشارت السماء قولت شاهدة المرعى التي جاءت معاوية السلمي لها وإليك للطماعة وعظم الله صلى الله عليه وسلم لها من أنا فأشارت إليه وأشارت إلى السماء أنت بتاع السماء رسول الله قال لها أين الله فأشارت إلى السماء قال الله صلى الله عليه وسلم اعتقى فإنها يبقى الله لا يغلبوا يخصه ذلك تقا من مات ورشى ان ليل الله يعلم انه يترقب يا الله التلفظ والاشاره ومنها كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قال التقوى هنا واشار الى عين يبقى هو القلب. العثمان رضا الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى من ماته هو ما يعلمه أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ف... كما أن الله تعالى لا شريك له في ملكه ولا في الخلقه فهو لا شريك له أيضا في أمره وتدبيره لا شريك له في عبادته لا شريك له في صفاته وأسماءه برسنة فالذي آمن يام الله تعالى والخارج والراضي في الملح الممين لابد أن يثبت تعالى العبادة وحده لا eh uh -huh. الثاني أو الثالث الثاني العلم بأنه سبحانه المفرد بالخلط فيعلم بذلك فالم أنه لو الخلط يبقى له ايه الامر يبقى ترحيد الرغوية هيدل على ترحيد الرغوية الثالث العلم بأنه منفرد بالنعم الظاهرة وهذا سبيل سبل المحبة إنما أريد الإنسان مثلاً أنه ربي نفسه وأولده على أن هذا نوع الله رب العالمين شفت خير داع الراجل جاي من الصوت ومن حر الشديد والتعب وشايل شخص يبقى كان بيحب الاولاد ايه في بيعرضها في الله عشانهم بينما على الاصل ان يكون لهم يا ابنائي ما انا الا سبب كل هذه النعم من الله رب العالمين شوفوا ربنا ما احنا ايه واعطىنا ايه ورزقنا ايه وهو اللي استجمع هذا ولولا تدبيره وسلطانه ولولا فضل الله استطعنا أن يتناعم بهذه النعمة يبقى يبهي أن هذه السجن لفتح قلوب الصغار والكبار لمحبة الملك والمقارس في الحال فيعطيهم هذا النفذ الرابع أنا رأى فنسمعه من الثورة Hva er en avgjørelsen? Hva فكان هذا السلام في إسلام وقال رب يقول لسلوبان بناصيل لقد خام من بارك عليه التعليم فيبقى هنا يتأمل أوصف هذه الثاني اثناء لا تسمع ولا تضل ولذلك تشوف ربنا سبحانه وتعالى لما يعني كأنه تغفيل ما بحضو تغفيل. انت لسه بتسمع عليها حتى بعد ما تهدلت واتكسرت واتحطمت. من فعل هذا؟ وبعدنا صفوق انه غالب. فقعدوا وتحروا لهيه. قالوا اللي بيتكلم فيها او من فتن وات صغير كده اسم قال سمعنا الفتاة يفكرهم يقالوا له إبراهيم قالوا فأتوا بيه لما بقول برضو السؤال يدل على سفق العقوب أأنت فعلت هذا بآله هاتين هم لسه مصممين يا عم يا ريه تأي ذلك ما خلاص ما تحطنت وبردرت ومعادش فيه حاجة فيها تمسكة <سؤال> يا رب عليه السلام يكلمهم بالمعروف قال بنفع عمله الكبير هذا ان كان بالتقوى وعلى تبقى المساله فيها معنى بعد فهم له هي دي جمله لسنه ائمه الاصفهاني عليه السلام ما كذب إياه ثلاث كذبات منها الكذبة دي. بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينصرون. إيهو هتقسم الجملة هتقسم ظنك زين دي الراهن. يبقى الاقتروف هنا يقول إيه. إن كانوا يبقى فعله ونكبره ما. وقام جايب في المص كلمة فاسألوهم. عشان ييتو هكتر لهم تأييه قال بالفعلاء والكبير هم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون لكن هي الجبلة اللي ايه؟ فعلوه إن كانوا ينطقون دم هم ينطقون يبقى اللي بتفهمش بتاعه ويفهم منه إن الجبلة زيدنا إمراهيم مفضاها إنه فيها كذب الرجل بيقول لو كانوا يمتخون يبقى كبير بتاعهم الجميل يبقى الإجابة جيدة يؤفت منها ان هو كذب طيب هم ليه يمتخون يبقى ما هو ماشي كبير لذلك اللي يتأمل أحوال الأصداد ويتأمل صفاتها ايوه هو ده يا ووزن دينه وربه سبحانه السدس اتفاق كتب الله على ذلك وتواتوا عليه الذين هم اكمل الخليقه اخلاقا عقلا وصايا الاصحاب كيف اجتمعت وتواصلت واتفقت وقالت انه لا تفيد من كل جانب يعني على ذلك يبقى العلم يؤمن عن انسان مغربة الجانب ومن فضل ان غير اهلهم ينسرون انفسهم اله بل ولا يشعرون اذا وصفوا به بانه الكلام يحبون ان يوصفوا به ولا يحبون ان يوصفوا انهم فيه من جاه يعني لو انت جاه قلت له طبعا انت راجل عالم بسيط قوي إذا يبقى غير أهله غير أهل العلم يتمنون أن ينسبوا إليه وإذا نسبوا إلى أهلهم يستاغوا لدانه إبقى ده من شرف العلم بل العلم يختبر صرف الجهالة والجهل كما سبب أن أبانا على نوعين جهنب بسيط وجهنب مركب الجهنب بسيط إننا أسألك في أي معلومة وإنك ما تعرفهوش أو عن أي مكان ما تعرفهوش أو عن شخص معين ما تعرفهوش يعني أحيانا ممكن أسألك وإنك يعني تعرف فين شبين بقى واحد نسميش عنا بجي خيلنا عارش يبا دا بتسميه جالكي بسيط. بسيط لكن لما يعمل فيها بلا من هو وهو جاهد فأتيني تقول له تعرف تنين تقول له تعرف مش اللي بعني اسكندرين محطة تنين إذا هو لم يكتفي بأنه كده لك أظهر هو يتفق. فكما قلنا قال حماري أكيد يوما لو أنصف الناس وكنت أركب فأنا جاء الجانب وصاحبي جاء المركب لابد الإنسان آه أه آم يعلم والعلم ده ليس علم النصوصة هذا فإن الله تعالى قال عما تحفظوا النصوف يعني استظهروها ولم يعروها ولم يعرفوا عناها مثل الذين حملوا الثراثة عالموها ثم لم يعملوا بها ثم لم يعملوها كمثل حماري يعملوا أسفاق يبال المثال هو شيء ولما في زمن ما اتصلت ارسل سريه فاصبح عادته من لما شوف ده نفسه فاصبح الراجل عارف الحكم وان ما كانش سال عارف النص وان كنت جنغل ثقها فانا خلاص بقيت جنغل ولما خطر عليه إذا رسل ترسل فما لا أصنع فأفتعه الناس قالوا لك رفسك فاختسر الرجل فمات فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه سمع قتل قتلهم الله تعالين. ألا سأبوا إذ لم يعلموا؟ مع أنهم الراجل بنص؟ ولم يجب نص؟ بنص. نص. بنص معنى لا ناخد لك أبوك في نص محكم. وإن كنتم كلبان فطرم. وإن بقيتم؟ وإن كنتم مرضى أبوحان أسكن أو على من الغائز أو يمسهم النساء فلم تجدوا ماء فتاهمتوا صحيحاً طيباً فهم قالوا أنت دلوقتي ما أوجد الماء ما ينفعش ليك الدم فأناك شو رخصة الرخصة دي عكس ما وجدت فأنا رأى صلى الله عليه وسلم قال آل الله سأل وإذن يبقى ده عدم عدم. فإن دواء سؤال الذي لا يدري اسأل وتعلم. ثم قال نفصله إنما كان فيه أن يفعل هذا ده. وضع القضاء وعده وكفاه. فما سماه جهال وآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ فقتلوا ودعا عليهم وبين انه ضيعوا انفسهم ضيعوا السائل تذكروا في اعناقهم طوم الجناثا للفتواهم الفاطله التي لم يفقهوا معناها ويفتوا بها قد إلى الله. يبقى العلم يسمى الله تعالى بصفاته في افعاله. العلم بترفيه الروبية. العلم بترفيه الصفات. العلم بما تليها هذه الكلمة في الدين وفي الدنيا. يبقى هو الشرط الاول الذي ينبر يتحقق حتى يتفع قائل هذه الكلمه بهذه الكلمه الشك الثاني اليقين واليقين المنافي للشك فالعلم المنافي للجهل والاخيل المنافي لايه ذلك بان يكون قائل الكلمة هذه الكلمه ساكنا بمدلول هذه الكلمه يقينا جازما قال إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَأْمَنُوا بِاللَّهِ وَحِصُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَبُوا لم يرتبوا شك فاشترط في صدق الإيمان كون أنه لم يرتب لم يشكر لأن الارتيار ده صفة من صفات المنافقين قال الله تعالى الذين لا فهم في الوتين ياتى الارتياب سبب من اسباب التردد سبب من الشك فاو في شك من ديننا ومن هذه الحقيقه الصحيحه انما هو لما في نفر يبقى المجموع ديًا فوق العشرة الغاية الخمستاشر كيلو وقال له يعني حوال 12-13 يعني يقول في نفر لو أقل من العشرة هليقول في رهد فهنا بيقول كنا في ايه نفر فقام رسول الله وسلم بين الغردة فأبطأ متأخر وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول أن فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله حتى أتبت حقاً من المصار هذا يعني آه يعني عامل بالإيه آآ هات الانصار لمن المنجاة فضر توبيه يعني لفى حوليه عايزي ليه اي باب منه. يدخل منه هل اجي كله بابا فلا اجي فاذا ربيع يدخلوا في جوسحات الربيع زي المسأة الصغيرة كده اوليه الخارج. او ممكن نقول عنه النهر المصريل. المهم يعني ايه? سبب دافل اهو عشان يلوط. فاحتفسته كما هيحتفي في السعنة. يعني ايه? ازح. المكان ده? فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو غيره فقلت نعم رسوله قال ما شابه قلت كنت بين أظهرنا فقم فعبطعت علينا فخشينا أن تبطعت عمورنا ففزحنا فقلت أول من خزر فأتيت هذا العائد فاحتفست كما يحتفظ الثعلة وأولئي Bye-bye. قال ان صلى الله عليه وسلم لا يدخل واحد من النار شاهد بدر والحجيبيه ايه تاريخ بشرف الحاله دي وصلت منين ما يجي واحد يقول اعترف سيدنا معاذ برضو النبي صلى قال له فمشى فان قالها لانه معاذ خشي أن أتاكل النفس فما قالها إلا عند موته تأثم خائف الهدون للمأش يبقى كتب بعض العلم إنه نفسه أمر من فما أخر لها إلا عند موته إيه؟ خوصاً منه فشرط الدخول الجنه ان يكون مستقيلا ذا قلبه يعني غير شاكا في يبقى الشرط الاول ان نؤمن بالله ونؤمن باليوم الاخير الشرط الثاني اليقين بالمناشي ان نؤمن بالمناشي اليقين بالمناشي في الثالث القصد المنافي للرد دليل القرون قول الله تعالى وكذلك ما أرسلنا في قبريك في قرية النبير إلا قال مطرفوها فالمتت في كلا او الحشتتين يبقى الاولانيه ايه عسل قبول وكا ولا تنبت كذلك فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه ما بأثان الله به فعلم وعلم, وعلم ومثل من يرفع ذلك رأسا ولم يقبل هذه الظاهب الذي أرسلتني إنما سيما نرى بمثل هذا بيقول مثل ما سر وسمي غائظ لان الله تعالى ينزل به افضل مواتا فيحييها باذنه يبقى هو المستغيث من يقوى الغوث الغوث المدد فالمطر بينزل الامر بيتقسم الى ثلاث بؤة. بقعه على كثير اكتسعت لماء كثير خابلت الماء ويأرض خصبة فأنبتت العشبة والكلاء الكثير الأرض التانية حضرة أجادي الماء تتخليل شفيرة فأمسكت الماء حضان أمسكت غات ايه لاس ياخد ايرو كده بالدلو ياخد في الكذا من فنفع الله تعالى به الناس فشربوا وسقوا الاغنام وزرعوا يبقى الطبع الاولى نفعت وتنفعت الثانيه نفعت طيب الثالثه هي لا تمسك ماء أرض كده ولا تنبت كده لا هي صلحة للزراعة ولا هي دمدة تمسك ما الوضع فيها كل الفرفي فإذا هنا في ناس قبلت العلم وعملت واعتقدت وهؤلاء ولن ينتفع يعني في بعض علوم زي مثلا علوم اللغة وإن كان من طبقة النساء علم الرجال أو التوريخ أو شيء من هذا يعني الله تعالى إن فهمه الناس وإلا لا ينتفع به صاحبه لكن في النهاية هو فيبأى تبعي الأولانية من الناجد إبقى ذا مثلا من فقه في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا لفهم علم ولا تعلم ولا استفع إبقى ذا ممن ضيع نفسه لأنه لم يقبل هذينه يبقى من القبول المنافي اللي للرد. الشرط الرابع الم قيادة. والانقياد منافي للترى. من منافي للترى. دليل هو قول الله تعالى الى ربكم واسلمه من قبل ان يأتيكم العلامة ثم لا تنصر. وايضا الله من اسلم لمن اسلم وجهه لله مخلصا واتبع مله ابراهيم امين فاتخذ الله ابراهيم خليل وقال جل ذكره من اسلم وجهه لله مخلصا فقم استمسك بالعروه الوثقى وا الله عاقبه المؤمن اسلام وجه لله يعني القيامه الطاع الإذعان فهو كما قال عن ربه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلم تسليما في, في الحديث الذي حجر البخاري ان رجل من الانصار خاصه الزبير في زبير العواء يبقى ايه اللي كانوا ابن عمته ف الراجل كان في سراجه حره ان كان فيها فيها فتحات زي زي فبيجي مثلا المية تاخد شرجة من دلك الشراج فاتحة الفتحات دي مشتركين هو والزمير في فاتحة من الزام يكون مثلاً فيه يعني وهم بقى بهموا فالمية ما بتحديش هذا عطشان صاحب هي التنبيع الأولانية بتاعي الزمير تنوي الأول بعدين نيجي بعد كده يرن اللي منه ف الارصاد الماء يمر فادى عليه زبيد فاقتسم عند نضاسه فان قال لزبيد يا زبيد اشرب يا زبيد ثم ارسل الماء الى جانب. الانصاري زي عجل بالحكم ده. وان النبع السلام كان كان ابن عمده. يعني يسلم اول عشان ابن ابن عمده. فتلقوا لوجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جانب الرجل الانصاري. على ابن عمده. إسقي يعني سقسق كده بالإزال وبعدين وبعد كده بقى كم يعني فما عصر الله له كده قال إسقي زبيب ثم أحمس المال يعني ما يعديه لغاية ما نوصر بسور وبسور نفسها تتمنى السقسة الأولى دي دي كانت ودي اذا استرسل سوى حتى نرجع الى الجدل فخالف في بين والله ان وهذه الايه نزلت في ذلك فلو ارضك بين يرون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا نفس من ما لاجده في نفسه حربا مما قضى ويسلمون تسليما اين هناك نواه لهذه الاله في وجوه من حكم الله ورسوله. نخوله تعالى يا ايوه اندينا اطيره مع الله. اطيره مع الرسول. وقل الامر منكم طاعتهم ضرقاء اذا طاعة الله تعالى اتلقى. طاعة من الله سلم اتلقى. بلا اتلقى طاعة الله. وإيه كمان؟ طاعة الرسول. الرسول. وإيه كمان؟ طاعة أولئنا. لما يقول فيه تنزعته. يا إما أنا تنزع مع الله. تعالى الله عند ذلك. يا إما تنزع مع الرسول. تعالى أقل عند ذلك وتنزى. يا إما تنزع مع أولئنا. بلما فيش وجه للتنزع فلن نبقى الا انت نازم معناه قال فانت نازعتم في شيء يحننتم في الامر فرضوه الى الله ورسوله. يبقى عند الطاعة مطلقة. اذ لا المخلوق فيما صحيتها. يبقى الانتها يكون لله ويكون لرسوله صلى الله عليه وسلم. الصديق يقول اطيروني ما قطعت الله فيه. طلقات الامر. سيدنا عمر لما ايضا? فقالوا لما قال ان وجدتم فيها مجاجا فقوموني. فقالوا الي الرجل فقال والله يا رجل الذي كان مجاجا يقولناه بسه فينا. فالفروق لان هذه الامرات دينها هو الذي لا تحنك جملات ولا الهدايا ولا شيء من هذا. انما تعظيم ام الله ورقية <تصفيق> قال نانسي اصلا في الحيث من يوريه البادير من اعمال ستا. الدجال والدخان ودابة الهرب وطلع فهنا الأمر نبهي أن يكون نجال فيه لبين لله والعالمين وهذا ما يكون منافي للطرف الخامس الصدق الصدق المنافي للكذب المانع من وهو أن يقولها صدقاً من قلب دليله هو الله تعالى i said, انك لرسول الله. والله يعلم انك لرسول. والله يشهد منا المنافقين لكاهبون. طيب تعالوا وقف مع الآية كدا. اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. لوين حتى لديا من فسين. الا لو نشهد انك لرسول الله. لا حق ولا ماطن. حق. لكن لما شهد الله متعال حريم وما شهدنا اننا يعني هذا القول لا اساس له في قلوبهم وهذا هو كده علشان الكلام يكون صدق يوافق اللسان ما في القلب ان الكلام لا في الفؤاد وانما يرى اللسان على الفؤاد دليل فلما يقولنا شهده انك رسول الله ويبقى الفهد ابيض يبقى كذاب. وزي ما قلنا انه عمره من عاصمة لقي المسينام الكذاب. ف لما تلاقي واحد فاق ساب لعبتين اه ارسمهم الارقام تكون ايه يبلع منك الكلام ده فالمنافس يا يا الذي يوجد في الحق في هذه الكريمة الأعرابي لما قيل نبص الأعرابي جاء شائر ورأسي وقال ابن أكبرني ماذا فرض الله عليه الصلاة قال الصلاوات الخمسة إلا كنت أكبر أشاهد قال أكبرني ماذا فرض الله فقال شهر رمضان إلا أنتطوع شيئا قال نبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسكان قال والذي بعثك بالحق لا أتطرق شيئا فقال المنطقة صلى الشيء بتاعنا أفلاء الصدق قد بابا افلح ان ادى. او ان فعل. يعني اتصال والسواق والزكة والعين والتنشدين. افلح ان فعل. او ان ادى. لا. فربا ادى انه ادى. ربا قارئ من القرآن والقرآن والعين. قائم لا يبانه من صلاة الا طول السهر. صائم لا يبانه من الا الجملة. في المسألة هنا عايزة ايه؟ افلح ايه؟ صنع يبقى العباد الكلب التوحيد تحتاج الى ايه؟ صف. صف. السادس الاخلاص هاي اخلاص تصويرك الحامل طبعا الاخلاص ده مدافع ليه؟ ايش لا؟ ليش؟ ونافي للشرك يبقى تصلية العمل بصالح ادنية من جميع شرك الشرك ولا يكون لهم من مرافق الشاحتين غرب اخر غير قصده لربنا دليل الاخلاص في قولي تعالى ايضاً هو نطمروا إلا ليكونوا مخلصين أو الدينة هنا فاق يبدأ أمروا أن يكونوا مخلصين يزيد المعنى بياناً هذا الحديث الذي أخرجه المسلم قال النبي صلى الله برضو عايزينهم يعرفوا ان الصخره ان كده بدايه فان الرابعه تحرم الاننام اخر سطر في الصفحه من قال لا اله الا الله يكتفي بذلك وجهه يكتفي بذلك وجهه ايه سر المحبه ذا الشكل الاخير ان حتى لضبان دل على دل القوم تعالى في قول لي تعالى من الناس من دول الله أعداداً يحبونه كحب إلا نشير وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّوا الرُّبَّ لِلَّهِ مش في الصلاة في كل العبادات. حتى احببها. فاذا احببتون كنت سمعه الذي يسمعه. ومصعه الذي يصبحه. ومصع ويدعه التي يمتش بها. ولله التي يمتش بها. ولا لا اغطينا ولا يستعابني لا اهلنا. ايضا في قولنا اهتعابي. ياي والذي امن وما يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي له قوم يحبونه ويحبونه كذلك وانه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه وجد الاوه الايمان ان يكون الله ورسوله حبا لله مما سوى وأن يحب المرء لا يحبه لله. وأن يكره أن يقوض في الكلف بعد كما يكره أن ينظف في المرء. يبقى هنا يحبه سبب من أسباب الاستفادة والانتخاب